إخواني الكرام نزلنا في سياق قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبق أن قلنا ان الآية الكريمة اشتملت على ثلاثة عناصر العنصر الأول وهو صيام المسلمين وهذا قد سبق والعنصر الثاني هو صيام أهل الملل السابقة ثم العنصر الثالث الغايه من الصيام والحكمة من مشروعية هذه الفريضه نحن الآن في العنصر كما قلنا الثاني وهو الصوم فرض الصيام على الأمم السابقه يقول سبحانه تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش هذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم هذا التشبيه له مغزى وهو ان فرض الصيام لما كانت شاقة كان الصيام شاقا على النفوس وهو لون من الجهاد النفسي فلكي تقبل النفس أو لكي تقبل النفس راضية راسخة الإيمان قوية اليقين لا ترى في الصيام عبئا ثقيلا عليها من أجل ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هذه الفريضه هي فريدة قديمة عباده قديمة وفريدة خالدة في كل الأمم والشعوب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لكم ونحن لا نقول المصيبة اذا عمت آنس لأن التكاليف الشرعية ليست مصيبة بل هي نعمة أخير من الله حتى إن بعض العلماء ينكر أن تسمى هذه تكاليف شرعية ليست تكاليف بل هي نعمة وخير وحلاوة وجمال وتمال اعز ما يكون الإنسان وأحلى حياة في الإنسان هو حينما يرتبط بالله عز وجل ويؤدي وظيفة من وظائف العبادات ولذلك في الصلاة صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها ألذ ما عنده وأجمل ما يكون عنده هو حينما يقف بين يدي الله عز وجل ولذلك جعلت قره عيني في الصلاه يقول صلى الله عليه وسلم اذن التكاليف الشرعيه ما نفسها تكاليف ولذلك بعض عز ما سمى الشريعه تكليفا الا فيما فيه حرج لا يكلف الله نفسا رفع الحرج ورفع المشقات ونفس ما تكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهكذا اذن الشريعه الاسلاميه والعبادات هي اكبر نعمه من الله للعبد الا بذكر الله تطمئن القلوب والذكر الذكر يشمل انواع ذكر لساني وذكر يعني جوارحي وذكر قلبي حينما يكون القلب مع الله ويؤدي شعائر الله ويتصل بالله يحصل له انس وتحصل له حلاوة ويحصل له جمال ويحصل له لذة ما شاء الله وهذه اللذه كما يقول بعض العلماء الكبار هذه اللذه لذه العباده والله لو علمها الملوك والرؤساء والعظماء لقاتلون عليها بسيوف حتى يسميها بعض العلماء الكبر انها جنه ومن لم يدخل هذه الجنه والله لا يدخل تلك ولذلك حتى قال العلماء قيام الليل فيه لذه الناس يتلذذون بالنوم واهل القيام يتلذذون بالرسل مع الله بالانس مع الله بالاتصال بالله بالمناجاه الربانيه على كل حال اخواني قال عز وجل سبحانه نعم هي يتكلف اول مرة لكن التدريب العملي هو يوم بعد يوم ها وبالقرن الله ما يزال عبدي يتقرب حتى احبه خلاص تكون قد وصلت لانه يتولى يتولى جوارحك هذه جوارح من عين ولسان واذن وياد ورجل ما تبقى عليك حتى لو كأنك اردت ان تصرفها في معصية الله حال الله بينك وبينها لا يصخر لك أبدا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يمصر به ويده التي يمتعش بها ورجله الذي يمشي عليها ما بقيت لك دخلت في حضره اولياء أولياء الله الصالحين نعم يا إخوان على كل حال ربنا عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إذن ليست هي فريضة خاصة بكم بل هي فريضة قديمة وعبادة خالدة منذ كانت الشعوب والأمم الدين اخوان الاسلام اخوان المسلمين دين واحد لانه من مصدر واحد من رب واحد واهدافه واحده وغايته واحده وهي ربط العباد بالله ما هذه التشريعات الا من اجل غايه واحده وهي الاتصال بالله ومعرفه بالله والخضوع والاستسلام لله نعم لذلك اخواني الكرام وكل علماء إذا كانت هذه الأديان كلها يعني من رب من واحد ومن إله واحد وجب علي علينا جميعا كما عبر الله وجب علينا جميعا أن نؤمن بتلك الرسالات كلها أن نؤمن بجميع الرسل وأن نؤمن بجميع الأنبياء وأن نؤمن بكل الكتب إن الدين عند الله منذ آدم إلى سيدنا محمد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبصر غير الاسلام دينا فلن يقبل منه سلك الأدية كلها كانت تسمى اسلاما لأن فيها استسلاما لله وخضوعا وخجوعا لله نعم إنما شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليه وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين واحد أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتبرقوا فيه نعم هناك شرائع مختلفه لكل إن جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولكن الدين في اصوله وفي مقصده وفي غايته وفي اهدافه واحد من رب واحد نعم نحن ولذلك الله عز وجل يعني اعتبر من لم يؤمن برسول ولا برسول واحد فهو كافر بالله ومن لم يؤمن ولو بكتاب واحد فهو كافر بالله فلذلك كان اليهود كفاراً لأنه ما أمنوا بكتاب القرآن وما أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعتقد أن يعني خاتم الرسل والذي ابطل كل الرسالات هو هي رسالة سيدنا محمد فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خا... رسالته خاتم الرسالات وهو خاتم الأنبياء ودينه ناصخ لكل الأديان وهذا الكتاب القران العظيم يعني انهى كل الكتب والله لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباعي في الروايه لو كان عيسى حيا ما وسع الا اتباعي إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والقران الكريم هو ناصخ لكل الكتب ما يجوز العمل بها ابدا ولو كانت موجوده فعيسى عليه الصلاه والسلام حين غير اخر الزمان ما يحكم ابدا بالانجيل ولا بتصورها أبدا يرمي بها عرض الحائر ولا في كسابك ولكن العمل بها كفر ولا انها بزنة من عند الله كفر من عمل بها فكيف من لم يعمل بكتاب الله انما يعمل به بالقوانين الأرضية ودساسر ها البشرين ها. ايبا يابي كسب الله مع ذلك العمل بها كفر وردة ليش العمل بكسب القرآن الكريم هو ناصف لكل الكسر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته ناسقة لكل رسالات إذا قلنا الكفر برسول واحد والكفر بجميعهم ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول قل أمنى بالله وما أنزل علينا قل اعلنها في الناس قل أمنى بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصباب وما اتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون امن الرسول بما ازل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين فِي فِي رسله وقال في سورة الاعلى ها يعني سبحانه ها ان هذا لما تكلم على امور فقال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صحف ابراهيم وموسى نعم هذا فيما يتعلق بهذا العنصر الثاني ننسق العنصر الثالث لان رمضان قد اوشك على الانتهاء ان شاء الله اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين لعلكم تتسقون اذا قلنا العنصر الثالث هو الغاية من الصيام والهدف من هذه الفريضة الحكمة من الصيام ما هي لان الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقوا فلعل فيها يقولوا لما يقولوا هي للعله اي لكي تكونوا من المتقين وبعض العلماء يسميها الترجي, الترجي لعل الترجيع ولا الله لا ترجع اي اللي كترجو انتم بالصيام وبالقيام وبالطاعات تصبحوا من من المتقين فيكون عندكم رجاء كبير في أن تصبحوا يوما ما من المتقين وسأله إن شاء الله يعني ما هي الصفوة وما هي مزايا المتقين المهم يا أخي بعض العلماء يقول لعل اعداد وهذا هذا مصطلح جديد يقول وهذا وهذه الكلمة الله تعجبني جدا جدا يعني شرع الله الصيام ليش؟ اعدادا ليعدنا ويهيئنا لكي نصبح من المتقين واذا نلنا هذه الدرجه وهذا الوسام لنتقوا الوسام وسام رباني لا يعطيه الا للمحبين الا لاحبائي لا بي... لاحبائي واولياء وانصاره واسبائه ف... فلعل تعد الانسان لان يكون من المتقين وهكذا كل لا خصوصية للصيام الصيام حقا فعلا يعني من اكبر الطاعات التي تعد الانسان ليصبح من المتقين ولكن الله عز وجل في الاية في الاخرى يقول كل العبادات شرعها الله لهذه الغاية يا ايها الناس اعبدوا ربكم عبادة قلبية ولسانيه وجوارحية يا ايها الناس كل الناس لا فرق بين الممين والكافر. هم امورون بهذه العبادة وما خلق الجن والانسا إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يسوف انظروا ليش يستحق العبادة لأنه الخالق اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عموما وبالخصوص قال يعني وامر أهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسلك رزقا نحن نرزقه والعاقبة نتتقوى وقال في يعني سبحانه في الحج الحج أشور معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا اهدان بالحج وما سبحانه من خير يعلمه الله وتزوده فإن خير الزاد التقوى اعظم زاد تأخذونه هو الحج والعمرة ثم قلت عات الله هذا أعظم زاد ثم يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خير الواصية الوائدة للنرقبين حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد لأنقال ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون إذن كل العبادات ومجلة الصيام هي فيها إعداد وتهيئة لنيل هذه الدرجة وهذا الوسام العظيم فهو وسام شرفي رباني هذا هو الساقوة ليش؟ لأن الله عز وجل لأن كما نقول الصيام الصيام والشرع الشرع يعتبر الصيام هو الامساك يقول الصيام في الشرع هو عن الطعام والشراب والشهوة والجماع لكن سبحان الله الشرع الحكيم ما يريد مننا هذا فقط الامساك عن الاكل والشرب والجماع فقط لا لان هذا, هذا امساك جسدي صيام جسدي ولكن الله يريد اللي هو اعلى واضلى عند الله هو الصيام الروحي الروح تصول هي اعلى من الاكل والشرب شي صيام الروح لان الصيام الجسدي هذا حد يعني حيواني ارضي حتى الحيوانات تصوم الجمل يستطيع ان يبقى جوعانا وعطشانا يعني مدة مديدة مقدر اسبوع يبقى يعني من سفن الصحراء يسمونها الجمال سفن الصحراء فهو يصبر يصبر ايام وايام على الجوع والعطش وكذلك السلحفاه السلحفاء فعرف السلحفاء فترون يعني هذا صديقي يصوم 6-9 شهر كي يصوم 6 شهر كي الجحر دياله ويبقى 6 شهر ما يخرج فالصيام هذا الإمساك عن الطعام والشراب والنجاح هذا صيام حيواني حقيقة ومعتبر عند ربنا هو تدريب عمالي على نيل ثقوة ولكن ربنا اللي عنده أعلى وأغلى واللي الغاية التي منها يرمي بهذه العبادات ليه؟ صيام الروح شو صيام الروح؟ هو ان تصوم ان يصوم القلب عن كل ما حرم الله من الامراض القلبيه ان يصوم عن الشرك والشرك والنفاق والكبر والحسد والحقد والرياء والخيلاء والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله هنا صوم من هذه وكل الامراض القلبيه لابد ينقي يعني نقي القلب من هذه الامراض هذا هو الصيام صيام القلب وهذا اهم لانه يمتلئ هذه الامره تنفصم الصيام وتنفل كل العبادات وانا فمي عيوننا الله لا ننظر فيما حرم الله الله لا ننظر في المسلسلات وفي الكلوراس والمسرحيات يعني والاغنيه والرقصات فيش و... يعني كل ما حرم الله ننظر في المتبرجات وفي العورات لا حرام صوم بعينك لأنك تترك دروع بك الله عز وجل أن تترك الأكل والشرب الحلال وفي وقت معين وفي مدة معينة ها؟ فبهذا تستطيع أن تترك كل ما حرم الله ليه تترك الأكل بالنهار والشرب ليه بدون الله لا حرمه ثم إذا كان الله حرم وقت معين فالذي حرمه على طول باب اولى ما هذه هذا على كثفة آخة الكريمة وتتك الله بلسانك لا تنتق بما حرم الله بالغيبة والنبيمة والفحش والسب واللعن و يعني ما شاء الله. الكلام الخبيث. لا. وثم تصوم ببطنك عن كل ما حرم الله. وطمس الحرام ممنوع. ثم برجلك. ما تمشي في ما حرم الله. تصوم بيدك. ما تصافح. يعني امرأة ما تكتب زورا. ما تطفي في الكيل والميزان بيدك. ما تغش في الصنعة. ما تصوم بيدك. سبحان التدريب. ما عليك الا ان تتعرف على ما امر الله ومنه الله. لكي تطبق هذا وشاني بحاجه فينك هذا الدار هذا التدريب من الصيام إذن ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس هو صلى الله عليه وسلم قلت لنخرجنا الشارع يعني نرجع بأثقال وأحمال من غضب الله وصدقه والمعنى نسأل الله على هذا ولا يقضصرك ولا أذنك الا ولا إلا بما ننطق به إلا بما يسخط الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لا فيه فيه ويقول سنة رسول الله كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ما عنده شيء وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور قال علماء كل قول حرمته بل قالوا اكبر من هذا كل ما حرم الله سواء كان لساني او عملي باليد باطل من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه لهذا قلنا المقصد الاساسي من الصيام وصيام الروح وبه وهو بالروح الله هذا الانسان فالملائكة ما سجدوا للطين لا ليسجدوا ذا الروح نفقت فيه من روح وهي التي كانت لاصلة بالله وتعلمت عن الله وتسغذى بما ينزل من السماء الجسم سغذى من الأرض لكن هذه من ستغذى أنزل الله لها ما تسغذى به مائدة القرآن ومائدة سن النبي من هنا أغل... تغليته من هنا أكلها فإذا انقطعت عن هذا جاعت ودا وساحت وداعت و... و... واعتراح اليسو القنوط وربما تنزح ما تجد أبدا ما يشبهه حدث المادة ما يشبهها أبدا إيش يشبهها ما ينزل من السماء اتصالها بالله وإلا حصل لها تحت الوحشة والقمود واليأس وإلى آخرين نعم إذاً إخواني الكرام هذا هو المعنى الثقوة وإذا قالوا اسمها الوصول أصنعها الصيام جنة شي جنة ظن الثقوة الصيام جنة هي الصيام يكل الانسان من كل الشرور يقيه هو ويقي الناس من كل شر صائم صائم ما يؤذي احدا ما يسرق مالا ما يقتل نفسا ما يضرب جسما ما ينهب مالا ما يفعل شيئا حرمه الله افدا لا بيديه ولا برجليه ولا ببطنه ولا بفكره ولا بكله أصبح اصبح أصبح ملائكيا لان الملائكه لا يكون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون ماذا يعملون؟ يعني يديدنهم وحركتهم وأعمالهم عبادة ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون وهم بأمره يعملون خلاص فهذه العبادة هي ملائكية في الحقيقة نعم هي يتسقو إخواني فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل ف... فيسبب احد او شاتبه فليقول اني صالح انا صالح عندي مانع لو يتبجح بها لا عندي مانع يمنعني من امر تالي افعل ما يشئ انا عندي مانع سبحان الله اذا اخواني هذا هو معنى التقوى واللي يعرفوا اذا التقوى اخواني هي الاتصال بالله هي معرفه الله باسمائه وصفاته هي ان تكون موحدا توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد اسماءه وصفاته فموحد فعلم ان الله قدير عظيم لا يعني بطاش سبحانه ينكر بالمجرمين فتحضر وتخاف وتفزع وتجلس وتعمل وقايه من الخوف تعمل وقايه بينك وبين اصحات الله لا ينضرب بكا كبار ومفلسين هم في الله. ثم تعرف على ان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى وهاد كريم يعني يعطي المؤمنين تقرة كتاب الله وتشوف شنو يعطي المؤمنين في الدنيا والآخرة نصرهم في الدنيا ونصرهم وعزوهم في الآخرة وأعلى شؤونهم وكرمهم وراضية عنهم وأسكنهم في جواره وحما تسعب النظر إلى وجهه يشتعمل تقبل على طاعته تحاول تقترب منه وتصلك الانس به فهنا, الرا... فهنا الخوف وهنا الرجاء هذه غير ولذلك عرف ابن مسعود رضي الله عنه قال التقوى هي ان يطاع فلا يعصى ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر وان يشكر فلا يكفر نعم أقول ابو هرارة رضي الله عنه أكساقها هي أن يراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نعاك منطقة الأوامر يراك هناك دائما كل شيء أمر الله به من الواجبات ومن المستحبات فأنت فيه منطقة المحظور ما يرك فيها عبده ما يرك في الزينة ما يرك في الخمر ما يراك في النهامات في الربا ما يراك في القمار منطقة محذورة ما ما أحسن هذا هذا هو كل امام علي رضي الله عنه يقول اتقوا هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل صباح صباح وصفه من كتاب الله والرضا بالقليل والاستعداد ليوم كل حاجه استعداد يوم الرحيم ويقول يعني تلقب بن حبيب رضي الله عنه اتقوى هي ان تطيع الله على نور من الله هي ان تطيع الله على نور من الله ارضاءا لله لنيل ثواب الله هو اللي قال وأن, وأن, وان تجتنب معصية الله على نور من الله لا, لا, لا, لا اقبال على العبادة الا بالعلم ولا اجتناب عن محرم الا فيما كان فيه منتر لان المعروف هو معرف الشارع والمنتر مع انتره الشارع لا الاعراف والعادات والتقاليد لا هذه سنة تختلف بحسب المناطق بحسب الناس وحسب العصور وحسب الاسملة والامتنة لا المعروف ما عرفه الشارع وما به الشارع والمنكر ما انكره الشارع فهنا يقبل على هذه ليش لينرد الله ويجذب الله ويجذب هذه ليش ليبسعد عن مساقة الله عز وجل نسأل الله العافية اذا اخواني التقوى هي افضل ما يجري الانسان للحصول عليه حياته كله ان بقى الانسان ان يكرف حافل الحصول على هذه الصفة لان هويسام رباني بهذه التقوى تصبح فورا تنام ولايه الله شنو الولايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين امنوا وانفقوا الولايه عندنا ليست هذه ايش الولايه عندنا عندنا الولايه هو الرجل يقول ما في ايش باش يكون باش يكون هذه السنه والسنه المقبله والعصر شوف فيه وكذا هذا هو وليك عندنا الولي هو الذي يطير في الهواء او يمشي على الماء او يقول للسماء امطيري فتمطر وللارض الارض امبيتون فتمبيتون هذا اديش هذا. هذا كان عند فرع... عند, عند الدجال الدجال المشعوذ الكافر ها اليهودي ملك اليهود هذا هو شغله كان يقول للسماء امطيري فتمطر فتطيب للناس شعوة ده. نتراء الناس نازمتر ويقول الأرض أم بيتي فتراء الناس لا تبيث ويقسو الرجل ويحييه وعنده جنة ونار فجنة جنة ويقرص أزمن جنته نار وناره جنة إلى حسب ما رأى الناس شعوذة إذا هذه الخوارق لا تدل على ولاية خوارق العادات شعوذة وسحر سحر على الناس اشدل على الولاية يقول اذا بالشافع رحمه الله والله لو رأيت رجلا يمشي على الماء ما صدقت بيوياته حتى اعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رفعه هذا والميزال هذه الولاية هذه الخارقة الخارقة كل الخارقة يصبح هذا الرجل قراني يصبح الواحد ربانيا والله يا الهدي عظيمة هذه ما نالها الكبار الكبار ما نالها حينما تصبح تنساع لكل امر امر الله به ولكل توجيه وجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم به اصبحت انسان عماس سلمي سلمي تتلمي على رسول الله ويكيف كتاب الله ويوجهك القرآن الكريم والله يدي اكبر ولاية بالله لا الاربة سواك وقال ليف رحمه الله قال والله لقد قصر الامام الشافعي والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقت حتى عاربه عمله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا اعظم خارقة هي اعظم خارقة للعادات هي ان تصبح ايش ملائكيا ان تصبح تأتمر بامر الله وتنتهي بلهي الله وتخاف عقاب الله وانت ما رأيس لا جنة ولا نارة ترج الجنة هو تخاف من النار ما رأيس هذا ولا هذا وسوق بان لك ربا يعاقب على المعصية ويثيب على الطاع فتأتمر بامره وتنسى بناه اصبح نسخ رباني سبحان الله اصبح ربانيا كونوا ربانيين ايش ربانيين علماء عاملين مبلغين هل احنا شو ربان عالم معلم ثم سبحان الله اذا اخواني الكرام هذه يتسقوا سحيئك وتعبدك لاش للولاية ألا ان اولياء الله لا خوف عليه بسبق الجزاء بس اولياء الله لا خوف عليه لا هنا لا هناك لا خوف عليه وان ناله ما ناله في الدنيا كل ذلك من أجل ترقيته ايضا من أجل اعلائه والسمو به قل ما ينالك في هذه الدنيا من نكبات الاعداء سبحان الله قد يمكرون بك ولكن في ذلك خير وإيه خير لك نعم إن أولياءه إلا المتسقون وإذا انت هذه الولايات اصبح صلى الله مسابابا معك الله ولي الذين امنوا الله ولي المؤمنين كما قلنا في الحديث السابق يصبح شأنك وأمرك وأعمالك وحياتك كلها مراعب يشراعها ويش يحميها ويحفظها الله عز وجل حتى نفسك ما أصبحت لك حتى جواري حكومة لك ما أصبحت لك فأصبح الله الذي يوجهك صاحب خلاص أعطيك سوال ليس الله في كل شؤونك سوال الله سبحانه وتعالى والجباني في سي العمل هذه واحدة الثانية كل مشكلة تنزل بك حلوها هو تتقوها ومن تتق الله كم تنسى المشكلة سواء في المال او في الاولاد او وظيفة او اي شيء اي مشكلة تحل بيش ماذا مفتاحه حلها هي تتقوها وايضا اذا تنهمت المشاكل ونزلت موضوع يعني وضاقت الاحوال ما في عمل شر غرر ما في عمل اي شيء ما في ما في خدمه ولا شيء ما في فلوس ولا شيء ابغي فلوس خذ بر الفلوس ابغي فلوس خذهم باش المفتاح تقلق ومن يثق الله اذا شفت شي واحد خلاص منسي قادر خلاص مقروع خلاص محاط به كل مشاكل وكل فقره وعباده اشهد اشهد الاثر رجع اليه ومن يتسق الله يجعل له مخرجا ويرزقه وعد من الله ومن يتسق الله الجزة معه الشرط, الشرط الجزاء من الجزة امر جواب. ومن يتسق الله شر ايش الجواب طبته ومن يتسق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يأسسه ومن يتسق الله يجعل له من امره يسرع خلاص طيب اتقوا اخواني هي المقياس المقياس الذي به وتفاضل الناس عند ربهم ما في مال ولا مناصب ولا ابيض ولا اسود ولا شيء ما في المقاييس التي والقيم التي بها يرتفع الناس والموازين التي بها توزن الناس عند ربهم شيء العلماء قديماً اختلفوا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر او الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر هذا غني شاكر يشكر الله ويبذل المال في كل ابواب الخير وهذا فقير صابر أشكره أفضل العلماء اختلفوا فقال بعض العلماء الكبار الربانيين اشقالوا قالوا الميزان هو عند ربنا قال ومن يسق الله يجعل لهم أبنى. قال رجل ها يعني ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيجوز اكثر ما من اخذ من من نصيبه اكثر كان في الميزان ارجح نعم هذا ثانيا بتساق وتعد نفسك لان تكون من اهل كتاب الله عز وجل فهذا الكتاب اذا اردت ان تسقي منه النور والخير والكرم والفضل والرحمة والإيمان شو شو شو هو التساقط تفسح كنوز القرآن وتنال الأنوار والإشراقات والمواهب الرّبانية التي في القرآن كلها تنهاه وقول الله عزوجل بسم الله الرحمن الرحيم من ذلك الكتاب لا رب فيه دم للمتصقين إذا أردت أن تكون من أهل القرآن عد نفسك بالتساقط هذه رابعا خامسا أفضل لباس نعنى اللباس الذي يقي الحر والقر ويقي العورات ماذا هو؟ هذا اللباس هذا الرياش باسمه الرياش لكن يوم القيامة يوم العرب ويوم الوقوف في ساحة محكمة الله في ذلك اليوم من يسترك ها شو لباسك اذا لم تخذ هذا اللباس من هنا والله تكون عاريا هناك مخضوحا عاريا تماما ولهذا يقول الله عز وجل ولباس تسقوى ذلك خير يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم مريشا ولباس تسقوى ذلك. ذلك خير أقول حتى اللباس هنا إذا لم يكن لباس تسقوى ستكون معرن هناك شو لباس تسقوى هذا الحجاب والله لباس إيه لباس تسقوى واللباس الاوروبي ضد لباس التقوى اللباس الغربي اللي لباس الكافر اللي اليهودي اللباس الصليبي ضد لباس التقوى اللباس الاسلامي لباس التقوى الحرير لبس الحرير بالنسبه للذكر ليس لباس تقوى الله حرم الحرير اللي اذا كان من حرام من حشيش او من افيون او من دخان او من مبيعات محرمات ثم اشتريت بها لباسا هذا لباس سقوه اعوذ بالله لباس المغضوب لباس سقوه لا اللباس الشفاف لباس تبرج لباس شفاف الذي يرى يعني من ظاهره ما في باطنه هذا لباس سقوه لباس شيطاني اللباس الذي يحدد العوره ويحجمها لباس سقوه ضد لباس صبوه لا مو لباس صبوه اذا كل لباس حرمه الله يتنافى ولباس ثقوه هذا اللي بسقوا داخل ايوان في اللباس اللي سيكون ان شاء الله في الاخر ثم افضل زاد عند الزاد في تسافر مع مثل الحج لا لابد الانسان يأخذ فلوس ويأخذ اشياء من طعمات ثم التي لبسها هناك تخذ زيز وتخذ سامن وتخذ يعني سكسو الى الاخر تزود لانك ما حج ولا تعتمر أعظم صفر لأنه صفر. صفر؟ هو اعظم سفر اللي سفر هو سفر هو سفر الى الاخره اش ينفعك هناك الزاد الذي هو هن... لا تحتاجه هناك شو هو فقط ان خير الزاد التقوى نعم ثم الجنه والله لا يدخلها الا المتصفون قال تعالى تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن المتسقين في جنات ونهر إن المتسقين في جنات وعيون آخذين ما أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل بيهجعون إذن هذه ثم أعظم حصن حصين من الشيطان يحصنك من الشيطان أشي هو هو التساقوة الذين تساقوا إذا نساهم طائف من الشيطان تذكروا ومن يستطيع حماية التقوى بمنزله الشهر سحره الشيطان بمجرد ما يمسك إلا وتتذكر الله عز وجل ليش؟ شوفي, شوفي السبب التقوى نعم بل الله عز وجل سمى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله سمناها كلمة التقوى حيث قال سبحانه في سورة الفتح هو قال سبحانه يعني ال... لا وكلمه التقوى كانوا احق بها اهل المؤمنين والزمهم والزمهم كلمه التقوى الزموا بها فالتزموا وكانوا احق بها لان الله وهبها اياهم لان الله عالم من قلوبهم الخير والنور والاشراق فاعطاهم هذه التقوى كلمة التقوى اذا ما كانتش عندك هذه الكلمه وتعرف معناها وتتجنب نواقضها وتتعمل نعمة تتقبل على شروطها ومتطلباتها وتكون نسخه منها تصبح هي مفتاح لك ان شاء الله ايه نعم والمفتاح هي كلمة, كلمة لا اله الا الله مفتاح ولكل مفتاح ايه اسنان فاسنان الصلاه والزيت والصيام والحج والجهاد وامر معروفنا المنتر هذه هي أسنان هذا المفتاح هذا المفتاح كما ورد في الحديث الصحيح ثم أعظم منجي من النار والعياذ بالله ومن كل مصائب تتلهم بالبشرية أعظم منجي هو تساقوة يا أيها الناس تساقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني أمر ما بتساقوة ثم قال بعدها أن زلزلة أحوال ومصائب ونكباتاتي المنجي إيش هي تساقوة يا أيها الناس يا أيها الناس اتسقوا ربكم واخشوا يوما الله أكبر ما ينفع في ذلك اليوم لا تسقوا واخشوا يوما لا يجلي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا انه الله حق فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله الغرور بل مفتاح العلم ده الصعص عليك العلم يا أيها الطالب الصعص عليك العلم وأقفلت يعني اقفية الامور ما في معلومة تتصرب الى الذهن اشهر مفتاح اتساقوا واتساقوا الله ويعلمكم الله وقد غالط بعض العلماء فقالوا هذا ليس بصحيح ليش قالوا لان لو كان هذا والمانى لقال الله عز وجل واتساقوا الله يعلمكم الله وهذا غلط كما قال بعض العلماء الكبار الفحول اش قال قال هذا منزله ما تقول للمراه اعطيني 100 يعني الف دينار الف درهم واطلقك اعطيني الف درهم واطلقك الكلام جميل ولا لا كلام جميل فكذلك واتقوا الله ويعلمكم الله يعني واتق حيث الله وجربنا يفسح البصيرة للعلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصبح رد من العلماء ولهذا يقول إمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشضني إلى سرك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي لا إله إلا الله سبحان الله اذا هذا بعد قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما قد نتقي ماذا حرف المعمول تتقون ايه ايش نتقي واتتقي هو الوقاية نعم الوقاية من سخط الله وغضبه والنار ايش نتقي ماذا نتقي احذف المعمول هنا للعموم اولا نتساق النار واتساق النار كما قال في الاخرى واتساق النار التي وقود الناس والحجارة اتساق النار ولو بشق تمره فان لم تجد فبكلمة طيبة كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اول ثانيا اتساق, المح اتساق المحرك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع كلمات من يأخذها عني؟ يعرضها خمس كلمات من ياخذها عني سيدنا رسول الله صلى يسل الله عليه وسلم يعطيه هذا الورد هذا ورد رب ورد يعني نبوي محمدي يقول من يأخذ عني هذه الكلمات ما هي رسول الله قال اتسق المحارم سكن اعبد الناس وارض بما قسم الله سكن اغنى الناس واحسن الى جارك سكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك ساة مسلمة ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميه القلب والحديث رواه الترميذي بثلاث صحيح هذه ثانيا ثالثا اتقاء الظلم والظلم ثلاثة درجات الظلم الاكبر هو ظلم الحق الشرك بالله ان الشرك لا ظلم عظيم الكفر والشرك والنفاق العقدي والكافرون هم الظالمون هذا اولا فاق الظلم بمعنى الان النوع الثاني ظلم العباد ظلم العباد في نهب اموالهم وإراقة دمائهم وضرب أجسامهم وحرمانهم من شريعة ربهم نسأل الله العافية هذا أخذ الظلم لا يدوب الله ثالثا وأخيرا ظلم العبد نفسه ربنا ظلمنا أنفسنا كيف قال ابونا الأول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكان صلى الله عليه وسلم يخرب نظام ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا ذنوبا لا أنت وعلي رسول الله ذنوب قلت لكم مرات فائدة هاشو هي الذنوب لرسول الله ما هي مع الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ايش ذنوب لرسول الله ارتبك العلماء وقالوا قيلا كثيرا ولكن احسن ما قيل في الميدان هاشو هو هو ان الله عز وجل عنده اشرف رسول هو سيدنا محمد واعظم كتاب اعطاه اياه هو القران الكريم وافضل امه اعطاها لي هذا الرسول هي امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعطاه من المعجزات واعطاه من الكرامات واعطاه من المعالي والكمالات ما لا يستطيع احد احصاره هذا كله هذه نعم الله المتشايلية ما شاء الله نعم الله لا حصر له ولا عد سيدنا رسول الله مطالب طالبا أكيدا بأن يشكر الله على هذا كله يستطيع قل لي يستطيع يستطيع حتى إنه كان يقول اللهم لا احصي ثمان عليه أنت كما ما استطيع لأن الله يثنى عليه بأسماءه وصفاته أسماءه وصفاته تحصر قل لي تحصر ورد في الحديث الصحيح في الحديث المكروم ايش اوله اوله يقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عمتي ناصية بيدك ماضي في حكمك عظم في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك اسماء لله وصفات لله ما عرفها احد يقول الله فالأحصي الثانية أكثر سبب مانين هذه هذه الكمالات المتتالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز عن شكرها تماما وقد اعترف منها العجز هذا العجز كأنه ذنب قال الله قد غفرته لك هنيئ لك يا رسول الله والعلي أتلت عليكم فالكلام طويل شوي وثم إن شاء الله في أيه في المستقبل ان شاء الله ناتي عليه باختمها الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبها ويرضى